واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله انت رب الطيبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الإخوة الكرام كنا نتدارس المعالم البارزة والملامح التي توضح شخصية سورة لقمان المباركة التي سنتدارس تفسيرها وقلت إن تلك المعالم والملامح تدور على سبعة أمور ينبغي على المفسر أن يتعرض لها في بداية السورة ليميز هذه السورة عن غيرها وليظهر موضوعها وشخصيتها التي تتميز بها عن غيرها وهذه الأمور السبع قلت أولا في بيان معنى السورة وفي مكان نزولها وتعرضت بعد ذلك إلى عدد آياتها وإلى أسمائها وهذه الأمور الأربع انتهينا منها بقي علينا ثلاثة أمور نتدارسها في هذه الموعظة إن شاء الله وندخل بعد ذلك في تفسير هذه الآيات المباركة لهذه السورة الحكيمة وهي سورة القمان الأمر الخامس الذي سنتدارسه الآن في فضل سورة لقمان والأمر السادس الذي سنتدارسه بعد ذلك في مقاصد سورة لقمان والسابع في صلة سورة لقمان بما قبلها أما فضل سورة لقمان فلم يرد في فضلها بخصوصها شيء صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله ومن قرأ حرفا من كلام الله جل وعلا فله حسن والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وغير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فلم يرد في فضل هذه السورة فضيلة خاصة فيما يتعلق بتلاوتها وأجر قارئها إلا أنها من كلام الله ومن يقرأها له أجر عظيم وهناك بعض سور القرآن امتازت على غيرها بورود فضيلة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام والسور التي ورد لها فضائل وورد في حقها فضائل ست وعشرون سورة كما جمع ذلك الإمام السيطي في كتاب سماه خمائل الزهر في فضائل السور خمائل الزهر في فضائل السور وذكر خلاصة ذلك الكتاب في كتابه الإتقال في علوم القرآن الإتقال في علوم القرآن في الجزء الرابع من صفحة عشرين ومئة إلى صفحة أربع وثلاثين ومئة في حدود أربع عشرة صفحة ساق الآثار التي وردت في فضائل ست وعشرين سورة ثم حكم على تلك الآثار فعشرون سورة ورد في فضلها آثار صحيحة مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالفاتحة مثلا والزهروين البقرة وآل عمران وهكذا كسورة الإخلاص الصمد وغير ذلك عشرون سورة, سورة الآثار في فضلها صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام والآثار التي وردت في فضل سورتين موقوفة على الصحابة الكرام فصار وعشرون سورة وثلاث سور وردت في فضلها آثار عن التابعين لها حكم المرفوع المرسل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فصار المجموع خمسا وعشرين سورة والسادس والعشرون ورد في فضلها حديث مرفوع لكنه ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام 26 سورة. سورة كما قلت الآثار مرفوعة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسورتان الآثار الواردة في فضلهما موقوفة وثلاث سور الآثار الواردة في فضلها عن التابعين لها حكم الرفع المرسل إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه وسورة فقط ورد في فضلها حديث مرفوع لكنه ضعيف ومن أراد التفصيل فلينظر كما قلت في كتاب الإتقان في الجزء الرابع صفحة عشرين وما بعدها خمائل الزهر في فضل السور فإن قيل إذا لم يرد في فضل سورة لقمان حديث صحيح ثابت عن نبي عليه الصلاة والسلام فماذا تقولون في الحديث الذي روي في كثير من كتب التفسير والحديث ذكره الثعلبي في تفسيره وهكذا الواحدي في تفسيره والزمخشري بعده وهكذا البيضاوي وهكذا غيره من أئمة التفسير ذكروا حديثا ورد في فضل سورة لقمان ولفظ الحديث هو من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا في الجنة يوم القيامة وأعطاه الله عشر حسنات بعدد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة فعطاه الله عشر حسنات بعدد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والجواب أن هذا الحديث معروف عند أئمتنا بحديث فضائل السور الطويل وهو حديث موضوع مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام وضعه ثلاثه من الدجاجله اولهم نوح الجامع الذي يقال له أبو عصمه المروزي وكان قاضي مروه وقيل له الجامع لانه جمع العلوم لكن الصدق فيه معدوم الجامع جمع كل شيء كما قال ائمتنا الا الصدق فكان يكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام ويفتري عليه نوح الجامع أبو عصمة المروزين هذا وضع حديثا على نبينا عليه الصلاة والسلام في فضائل السور على حسب زعمه يرغب الناس في قراءة القرآن فقيل له لنوح الجامع أبو عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل سور القرآن سورة سورة من أين لك هذا الحديث قال ما حدثني به أحد وهو اعترف وأقر وهو على حسب زعمه ما وضع هذا الحديث ليشين الإسلام كما سيبرر لنا موقفه يقول ما حدثني به أحد لكني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق محمد ابن إسحاق فوضعت لهم هذه الأحاديث حسبة, حسبة أي أحتسب وضعها وأطلب أجرها عند الله حسبة أرغبهم في القرآن عن عكر معنى ابن عباس في فضائل سور القرآن سورة سورة يقول ما حدثني أحد لكنني وضعتها حسبة من أجل أن أرغب الناس في قراءة القرآن هذا الوضع الأول نوح الجامع أبو عصمة وضع حديث فضائل القرآن وأما الثاني فهو ميسرة الفارسي ونوح الجامع توفي سنة 73 و100 وحديث ورواه الإمام الترمذي في سننه وكل حديث يروى من طريقه فلا قيمة له وروا له أيضا الإمام ابن ماجه في كتابه التفسير لا في السنن نوح الجامع وأما الثاني فهو ميسرة بن عبد ربه الفارسي وهو المعروف بالأكال لأنه كان كثير الأكل وقيل له مرة كم رغيفا تأكل فقال من مالي أو من مالي غيري فقيل له من مالك فقال رغيف أو رغيفا فقيل له فمما لغيرك فقال اخبز واطرح اخبز واطرح فلا نهاية لذلك وقد أورد أئمتنا في اخبار أكله قصصا عجيبة لا أريد أن أسترسل في شيء منها ميسره بن عبد ربه الفارسي هذا وضع أيضا حديث فضائل السور واشترك فيه وضع حديث فضائل السور على أبي بن كعب رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام والأول عن ابن عباس عن نبينا عليه الصلاة والسلام وميثارة ابن عبد ربه كان كثيرا الوضع على نبينا عليه صلوات الله وسلام في كل شيء ففي فضل قزوين فقط وضع أربعين حديثا وفي فضائل علي رضي الله عنه وضع سبعين حديثا ولما احتضر وبدأ عليه علامات الوجل والخوف قيل له حسن ظنك بربك فقال كيف لا وقد وضعت في فضل علي سبعين حديثا كأنه إذن يعني له أجر بذلك عند الله جل وعلا وكما يقول الشيعة حب علي حسنا لا يضر معها فاذا فإذا هو سبعين حديثا على نبينا عليه الصلاة والسلام في فضائل علي إذن سيدخل الجنة من أبوابها الثمانية فكيف لا يحسن لا يحسن ظنه ضل سعيهم وخاب زعمهم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا داعي كذب على نبينا عليه الصلاة والسلام لرفعة قدر علي فأي رفعة لعلي ستحصل بعد قول نبينا عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال والله إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق اللهم إنا نشهدك على حبه وعلى حب سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهذا أعظم ما نتقرب به إليك يا رب العالمين إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه انه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق فما بعد ذلك لوضع أحاديث على نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل عليه وهل بعد هذه الفضيلة فضيلة حب علي علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق ولا يتحقق الإنسان بالإيمان حتى يحبه ويحب سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهذا اعني ميسرة بن عبد ربه هو أحد الأركان الأربع الوضعين الذين وضعوا حديث العقل وهو المروي بلفظ أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدب فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك أعطي وبك أمنع وبك أثيب وبك اعاقب والحديث موضوع مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام كما قرر هذا أئمة الكرام ومنهم الإمام بن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن عشرة صفحة ست وثلاثين فقال حديث العقل مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الموضوع المكذوب الوعاظ يتناقلونه في المساجد بل يذكر أيضا في الإذاعات في الدروس الدينية في الصباح وهذا حال الأمة عندما تنحط تكذب على نبيها عليه الصلاة والسلام وهي لا تعلم أنها في ضلال وفي ضياع أول ما خلق الله العقل وهذا الحديث يرويه الصوفية ويقولون لم يثبت عن طريق الإسناد والنقل والرواية لكنه ثبت عن طريق الكشف والتصحيح بناء على الكشف هذا ضلال وهوس من هوس الصوفية ثم كيف سيصح هذا الحديث وأول ما خلق الله العقل كيف سيكون هذا والله جل وعلا خلق آدم وهو أبو البشر أول المخلوقات فقالوا المراد من العقل عند الصوفية أول ما خلق الله العقل يعني النبي عليه الصلاة والسلام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 هو أيضا أحد العتات الأربع الذين وضعوا حديث العقل وكان كما قال ائمتنا يظهر الزهد والتنسك والخشوع والعبادة لكن إذا جاء الحديث فهناك شيء آخر يكذب ويفتر على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقي الله ولا يردعه زهده وورعه وخشيته أن يقف عند حدود الله هذان إثنان من ثلاثة اشتركا في جرم وضع حديث فضائل السور نوح الجامع أبو عصمة الذي جمع كل شيء إلا الصدق وميسره بن عبد ربه الأكال الفارسي والثالث صوفي مجهول لم يذكر اسمه ولعله كان ينتحل التصوف ويظهر الزهد والتأله لكنه يفعل هذا من أجل أن يضل الناس باسم الإسلام ولذلك قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أظن أن الزناجق وضعوا حديث فضائل السور أي ليشين الإسلام وانظر الآن لهذا الهراء وهذا الكلام البارد من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة وأعطاه الله من الحسنات عشرا بعدد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهكذا كل سورة من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب رجوت أن يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة من قرأ سورة العاديات أعطاه الله من الحسنات بعدد من بات في المزدلفة وشهد جمعا أي بعدد الحجاج الذين باتوا في المزدلفة وشاهدوا منا من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما كنت مغموما ففرج عني غمي ومثل هذا الهراء والكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة كل سورة ينظر إلى محتواها فينظر حديثا يتناسب مع معناه فهنا يوجد لقمان إذا إذا قرأت هذه السورة أنت ولقمان في درجة واحدة يوجد أيضا من وصايا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إذا إذا قرأتها لك عشر حسنات بكل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر هذا حديث موضوع مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أشار الإمام العراقي عليه رحمة الله عبد الرحيم الأثر في ألفيته إلى هذا الحديث فقال شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره أي لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا إذا بين الإنسان وضعه ودركته وكذبه ليحذر الناس من وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن أبا الفرج يقصد بالجامع الإمام بن الجوزي الذي جمع كتابه في الموضوعات وهو مطبوع في ثلاث مجلدات يقول أكثر الجامع فيه الذي جمع الأحاديث الموضوع إذ خرج أي خرج الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الموضوع لمطلق الضعف عن أبا الفرج والواضعون للحديث أضرب اي اقسام اضرهم قوم لزهد النسب كابي عصمة وميسر ابن عبد ربه وهذا الصوفي المجهول الذي قال عنه عبد الله ابن المبارك اظن ان الزنادق وضعت حديث فضائل السور والواضعون للحديث أضرب اضرهم قوم لزهد النسب نعم هناك جماعة اخرى وضعوا الاحاديث لامور سياسية وهناك من أجل تأييد الأقوال المذهبية وهناك وهناك لكن أضر هؤلاء قوم لزهد نسب إذ وضعوها حسبة تقربا إلى الله فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها نحو ابي عصمة اذ راى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس مبتكر ثم الحديث عن أبين اعترف راويه بالوضع فبئس مقترف وكل من أودعه كتابة كالواحدي مخطئ صوابه وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب إذن وضعوا أحاديث في فضائل السور بأسانيد مزورة إلى ابن عباس رضي الله عنهما وإلى أبي بن كعب ووضعوا أيضا إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عن الصحابة أجمعين حديثا في فضائل السور زوروه على نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام زعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله ليرغب الناس في قراءة القرآن هذا الحديث الذي هو في فضائل السور وورد في فضل هذه السورة التي نتدارسها هل المفسرون انقسموا نحوه إلى قسمين أعني من ذكره أعني من ذكره وإلا هناك أئمة من أئمة التفسير, التفسير الواعين اليقظين لم يردوه في تفسيرهم كما هو الحال في الإمام بن كثير عليه رحمة الله وهكذا الإمام بن جرير وهكذا أئمة التفسير المحققين لكن من ذكر هذا الحديث وتساهل في أمره انقسموا إلى قسمين قسم ذكره بالسند ورواه من طريق هؤلاء من طريق أبي عصم ومن طريق ميسر وأول من فتح الباب في رواية هذا الحديث الإمام الثعلبي في كتابه الكشف والبيان في تفسير القرآن والثعلبي توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة هو أول من أورد هذا الحديث في سور القرآن في تفسير سور القرآن سورة سورة لكنه ذكر الحديث كما قلت بالإسناد كان طالب العلم إذا نظر في إسناد الحديث أن يمر على أبي عصم أو على ميسر فيعلم أن الحديث موضوع مكذوب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه على هذا الإمام الواحدي في كتابه الوسيق وتوفي سنة ثمان وستين وكان الواحدي تلميذا للإمام الثعلبي فروى أيضا الحديث بالإسناد وقد كان أئمتنا يرون أنهم إذا رووا الحديث الموضوع بالإسناد فقد برئوا من عهدته ومن أسند لك فقد حملك فإذا هو عندما ذكر لك الإسناد الذي يجب عليك أن تبحث في قيمة السند لتعرف درجة الحديث فقد يلتمس العذر للمتقدمين وإن كان في الأعصار المتأخرة لا تبرأ عهدة الإنسان برواية الحديث الموضوع إلا إذا بين درجته ووضعه وحذر الأمة من، كما نص على ذلك الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 36 ومئتين فقال كان صنيع المتقدمين أنهم إذا رووا الأحاديث الموضوع يذكرون الاسناد. فكان الإسناد من جملة البيان فهم عندما يذكرون الإسناد كأنهم يقولون لطالب العلم هذا موضوع لكن يقول في العصور المتاخره لا تبرأ ذمة الإنسان برواية الحديث الموضوع إلا إذا بين وضعه لأن ذكر الإسناد في العصور المتاخره صار ليس له أي قيمة ولا اعتبار ومعاد الناس يفرقون بين أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ولا بين الوضاع نوح الجامع وإذا ذكرت أمامهم هذين الرجلين لا يعرف ميزة هذا على هذا فإذا كان الأمر كذلك ليس للإسناد أي فائدة في العصور المتاخره فلا بد إذن من بيان درجه الحديث وأن تقول إنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الثعلبي وتلميذه الواحد بينا درجة هذا الحديث عندما ذكر الإسناد لكن جاء بعد ذلك الزمخشري الذي توفي سنة ثمان وثلاثين هذا الحديث في جميع كتابه في سور القرآن سورة سورة وحذف الإسناد وأضافه إلى الصحابي فقط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة واعطاه الله عشر حسنات بعدد كل من أمر ونهى عن المنكر فلا ذكر الإسناد ولا بين أن الحديث مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام فلبس الأمر على طلبة العلم على المسلمين وتبعه على هذا البيضاوي الذي توفي سنة 685 وقيل سنة 691 أيضا في تفسيره روى هذا الحديث مع حذف الاسناد دون أن يبين أنه موضوع وتبعه الإمام أبو السعود في تفسيره الذي توفي سنة 2890 ثم جاء بعد ذلك في العصور المتأخرة الشيخ إسماعيل حقي صاحب كتاب روح البيان وتفسيره كبير في عشرة مجلدات ضخمة، فذكر هذا الحديث وليته اقتصر على حذف الاسناد ورواية الحديث لا، إنما جاء ليدافع عن هذا الحديث وليثبته مع أنه موضوع مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف. كيف يضيع النور كلما تأخرت المدة والحياة بهذه الأمة في أول الأمر رووه بالإسناد ثم بعد ذلك رووه مع حذف الإسناد ثم بعد ذلك حذفوا الإسناد وانتصروا له وحقيقة ذكر إسماعيل حقي في كتابه روح البيان في الجزء الثالث في آخر تفسير صورة التوبة براءة كلاما يحار طالب العلم في توجيهه نحو هذه الأحاديث الموضوعة في فضائل السور يقول اعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة صاحب الكشاف من هو؟ الزمخشري الذي ألف كتابه الكشاف وقد ذهب جمهور أهل السنة وهو القول الحق إن شاء الله أنه يحرم النظر في قراءة الكشاف يحرم النظر فيه وتحرم قراءته سواء على طلبة العلم والعلماء أو على العامة والدهماء أما طلبة العلم فيحرم عليهم لأنهم يقدمون مفضولا على فاضل. والأمر الثاني يغر يغرون, العامة يغرون العامة ويخدعونها فهم عندما يقرؤون الكشاف ويعولون عليه يقول العامة لولا ما في هذا الكتاب من خيرات لم اقتناه العلماء الأمر الثالث أنه يخشى عليهم من الوقوع في المذالق التي في هذا الكتاب دون علم وبين وقد كان إمتنا يقولون نخرج لاعتزاليات من كتاب الكشاف بالمناقيش أي هو صاحب فصاحة وبلاغه وكلام معسول وإشارة وكنايه يقرر ضلالا بأمر لا يهتدي له الإنسان في ثناء عباراته وفيكم دليلا على هذا أنه لما ألف كتابه الكشاف افتتحه بقول الله بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له إذا تركت هذا في كتابك لم يقرأ فيه أحد فقال الأمر سهل الحمد لله الذي جعل القرآن حذف حلف خلق وجعل مكانها جعل على أن لفظ الجعل يأتي بمعنى الخلق فإذا انظر كيف يحقق فعله ما قاله أئمتنا يخرجون الاعتزاليات بالمناقيش وهو لا يتورع في كتابه من رد الأحاديث الصحيحة المتواترة حديث الرؤية متواتر بإجماع المحدثين وأن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم يقول وأما حديث الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة فهو حديث مرقوع أي مكذوب موضوع والحديث الذي أوردته في فضائل السور هذا المرقوع من أول السور لأخيرها وضعت هذا الحديث هذا المرقوع ما علمت أنه مرقوع والحديث المتواتر وصفته بأنه مرقوع ولذلك تعقبه الألوسي فقال هذا الكلام لا يصدر إلا من رقيع القول بأن أحاديث الرؤية مرقوعة هذا كلام لا يصدر إلا من رقيع فإذا كنت طالب علم لا تقرأ فيه لهذه الأمور الثلاثة خشية أن تزلق من حيث لا تشعر ولألا اغتر العامة بصنيعك وأنت عندما تقرأ الكشاف تقدم مفضولا على فاضل فكتب أئمة أهل السنة أهل الهدى ما أكثرها في التفسير فلما عرضت عنها وجئت إلى هذا الكتاب وأما العامة فالتحريم عليهم واضح ظاهر لأنهم كما قلت لا يميزون ما في هذا الكتاب من عجر وبجر فإذا كان طالب العلم يحرم عليه أن يقرأ في الكشاف فالعامة من باب أولى يقول هنا اعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود رحمه الله من أجلة المفسرين قد أكثر العلماء القول فيها فمن مثبت ومن ناف بناء على زعم وضعها كالإمام الصغاني يقول إنها موضوع وغيره واللائح لهذا العبد الفقير أي المؤلف إسماعيل حقي سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلو ثم أورده ثلاثة احتمالات لها إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة يقول على الأحوال الثلاثة لا مانع من روايتها فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها حقيقة لو كانت صحيحة فلا كلام أحد ثابت عن نبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت ضعيفة الاسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط نعم اتفق اتفق ائمتنا على هذا على ان الحديث الضعيف الذي لم يشتاب ضعفه لم يصل الى درجة الترك ولا النكار يجوز ان يعمل به في فضائل الاعمال ويجوز ان دون بيان لضعفه كما قال الامام العراقي عليه رحمة الله وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد يجوز أن يروى الحديث الضعيف في الرقائق والترغيب والترهيب إذا لم يشتد الضعف ولم يصل إلى درجة الترك ولا النكار ومن باب أولى لم يصل إلى درجة الوضع والكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام يجوز لانه لا يثبت حكما شرعيا غاية ما فيه ترقيق القلب ثم يعمل به إذا لم يشتد الضعف وإذا اندرج تحت أصل عام والا يعتقد العامل به ثبوته عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما يفعله من باب الاحتياط فإذا ورد حديث في فضل صلاة مثلا بعد المغرب والحديث ضعيف فنقول أصل الصلاة مشروع كون الحديث ثبت أم لم يثبت فلا حرج فلو فعلت هذه الصلاة التي ورد فيها حديث ضعيف طلبا للأجر عند الله فلا حرج فإن صح الحديث نلت تلك الفضيلة وإذا لم يصح لك أجر الصلاة ولن تعدم الفضيلة على الحالتين فإذا يجوز العمل به بهذه الشروط الثلاثة أن يندرج تحت أصل عام فلا يثبت عبادة مستقلة ولا يثبت حكم شرعي. والأمر الثاني أننا نعمله كما قلت من باب الاحتياط والثالث أن لا يكون شديد الضعف بحيث يصل إلى درجة الترك أو النكار ومن باب أولى أن لا يصل إلى درجة الوضع يقول فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط كما في الأذكار النووي ثم بعد ذلك قرر هذا الحكم يقول وإن كانت هذه الأحاديث التي رواها الكشاف الزمخشري وغيره موضوعة فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب نفسه في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له فلم فعلت هذا فقال رأيت الناس زاهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه كما تقدم معنا كلام أبي عصم نوح الجامع فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار والحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فليتبوى أمر بمعنى الخبر أي فقد أعد الله له منزلا في نار جهنم أي فليتخذ يقال تبوى الدار اتخذها مباءة أي مسكنا ومنزلة ولفظه أمر ومعناه خبر يعني فإن الله بواه مقعده أي موضع قعوده منها فقال أي هذا الذي انتدب نفسه ورشح نفسه للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في فضائل السواق يقول فقال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له كما في شرح الترغيب والترهيب المسمى بفتح القريب أراد أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام وليس الكذب وليس كذلك الكذب له فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في طريقته ثم بين أن الكلام هذا وسيلة للمقاصد. فإذا كان المقصود صالح فلا مانع أن يكذب الإنسان في كلامه لأجل أن يصل إلى مقصود صالح وهؤلاء الذين وضعوا هذا هذه الأحاديث ماذا أرادوا بها ترغيب الناس في القرآن فلا حرج عليهم في الكذب ولا حرج من رواية هذا الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا وحقيقة هذا مما يتعجب له المسلم غاية العجب كيف نكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم نقول بعد ذلك مقصودنا حسن صالح وهل الشريعة بحاجة إلى وضع كذب من عندنا لرغب الناس فيها إن دين الله أعلى وأجل من هذا فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله وإخوة طلبة العلم وحذار حذار أن تحدثوا بهذا الأمر وهذا لأن تحدثوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام دون التأكد من صحته وثبوته عنه عليه صلوات الله وسلامه فهذا الحديث الذي غروي في فضل سوره لقمان هو جزء من حديث فضائل السور الطويل وهو حديث موضوع مكذوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه اشترك في وضعه كما قلت ثلاثة من الدجاجلة ابو عصمه نوح الجامع وميسره بن عبد ربه الأكال وصوفي مجهول لعله انتحل كما قلت طريقة الزهد وإظهار الخشوع والعبادة لكنه زنديق من الزنادق كما قال شيخ الإسلام والمسلمين عبد الله ابن المبارك وحقيقة اتصاف هؤلاء بالزهد ثم وضع هذه الأحاديث زاد مفسدة في هذه الأمة الإسلامية كما قال الإمام العراقي فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت أي لأجل زهدهم قبلت منهم هذه الأحاديث ونقلت عنهم ولو كان هؤلاء ليسوا في هذه المرتبة لردت عليهم وما نقلت عنهم ولذلك كان ائمتنا يحذرون من فتنة العابد الجاهل كما يحذرون من فتنة العالم الضال العالم إذا ضل يضل بتحريف كلام الله عن مواضعه يضل الأمة والعابد الجاهل عندما يضل ويعبد ربه على حسب هواه تقتدي الأمة به في جاله لأجل تنسكه وخشوعه وعبادته وإذا اجتمع مع هذين الصنفين والأصناف الثلاثه موجودا من زمن في هذه الأمة أمير جائر يحكم بغير شريعة الله فقد ضاع دين الله ولولا أن الله تكفل بحفظ القرآن لصار في ديننا ما صار في دين أهل الكتاب والحمد لله الذي تكفل بحفظ هذا القرآن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون امام جائر عابد جاهل عالم فاجر هؤلاء يفسدون الأديان والبلدان كما قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها الملوك والعلماء والعباد فهؤلاء لإظهارهم الزهد ووضعهم هذه الأحاديث قبلت منهم ونقلت عنهم ولو كانوا بصورة أخرى لردت عليهم فهذا الحديث المروي في فضائل السور في فضل سورة لقمان حديث موضوع فاحذروه إخوة الكرام إذا السور التي ورد في فضلها أحاديث قلنا هي ست وعشرون سورة عشرون سورة منها ورد في فضلها أحاديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعندما سورتان ورد في فضلهما آثار موقوفة وثلاث سور آثار لها حكم الرفع المرسل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام عن التابعين وسورة ورد في فضلها حديث مرفوع لكنه ضعيف والإمام السيوطي ألف رسالة في هذا سماها خمائل الزهر في فضائل السور. هذا ما يتعلق في الأمر الخامس فيما يتعلق بملامح ومعالم سورة لقمان وهو فضيلة, فضيلة هذه السورة وهل ورد في فضلها شيء صحيح ثابت لم يرد في فضلها شيء صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام